لآن ل ا ق ر موسوعه أكبر النابلسي م ل ا ع ا ل ن ا للعلوم ح م ر الاسلاميه د نعبد ل م صراط الذين、أنعم. ع ل ي ه موسوعه ل ي و النابلسي ض ا ل ي سبح س م ر ك ا للعلوم ا الاسلاميه ر ف م ن س ى إ ل النابلسي م للعلوم ا ل ا س ل أ ش ق ا ل ذ ي ي ه م و ا ي ح ي ا قد أ ف ل ح ن ا ب ه ف ص ل ى ب ل ت ؤ ث ر و ن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا والآخرة خ ي ر وأبقى إن ه ذ اسماء الله و صحف الحسنى ا ل ح موسوعه د لله رب ي ا النابلسي م للعلوم الاسلاميه حيث الورشيه وجوه يومئذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص م ة تصلى نارا ح ا م ي ة تسقى من عين ا ل ي ة ليس له طعام إ ل ا من طريع لا يسمن ولا يؤمن ش ر ي ه ا ل ه غ ي ة ف ي ه ا ع ي و ي ة ف ي ه ا س ر ر ف و ب و أ ه و ا ب مضمون و و م ا ج ي م ب ث ث و ة أ ف ل ا ي ع ي و إ ل ى السماء كيف رفعت و إ ل ى ا ل ج م ا ل كيف نصبت و إ ل ى ا ل أ ر ض كيف سقحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر إ ل ا من تولى و كفر فيعذب 「今」<音楽>